فعصو رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لَمَّا طَغَلْ مَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أَذْنُ وَعْيَهَا فَإِذَا نَفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَتَ دَكَتَ وَاحِدَةٌ فَيَوْمَ وَقَعَتِ الواقعة.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 أُوتِيَ كتابه بيمينه فيقولها هَا أُمْ فأما من أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمْ أُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية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 وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَسَبِحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ